بسم الله الرحمن الرحيم سغرة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدره عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاذن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لَأُولَاءِ إِذْ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كُنتُم كنتم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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ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 ما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون اِن لَم تَجِدُوا فِيها اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أباصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقلُلِّ الْمُؤمِنَاتِ يَغضُطنَّ منِنْ أَبَصالِهِ وَيَحفَظنَ فُروجَهُ وَلَا يُبدينَ زينَةَجَُّ إِلاا مَا ظَهرَ مِنْهَا وَْيَْطُبَنَ بِخُمورهِ على جُوبِهِ لا يوجد زينة الا لبعلته او ابائه او اباء بعلته أو, او ابنائ او ابناء بعلته او بني اخوانه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 وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُّبَيِّناتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ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 رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القلوب لِيَجَازِهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ وَاللَّهُ يَعْطِي مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُونَهُ الظَّمْأَى مَاءً حتى إذ جَ أَ لَ يَجدهُ شَيْئ وَجدَ الله عدَ فَوفَّاه حِسابَ واللههُ سرَيع الحِساب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 الَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ مَصْلَاتَهُ وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 ومنهم من يمشي على أربع يَخْلُقُ الله مَا يشاء إن الله على كُلِّ شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَإِذَا كُلٌّ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم مِنَ الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عمرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابًا غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لهن والله سميع عليم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 اوبوتی اب او ام مہاتی او اوبتی اخوانی او اوبوتی آخواطی او اوبتی آمیکم او امتی کم او اخوالی کم او خولتی کم او بِيُوتِ خَالَاتِكُمْ او مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِيحَهُ او صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا او أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً